Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam ودعت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ودعت لكل حبيبي بنصيب مثل نصيبي ونغني عم قريبي أنا ضيف رسول